حصريا على موقع نداء الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يسر الإنسان ويأنس إذا جلس في بيت بيوت ربه سبحانه وتعالى يناجي فيه ربه ويذكره في من عنده كيف لا ولا يتم منسون بهذه الليلة ونحن نستضيف شيخا حبيبا عزيزا فضيلة الشيخ محمد حسان وفقه الله لكل خير وهداه إلى صراط مستقيم وجعلنا وإياه من أهل الجنة إنه على كل شيء قدير ويحاضرنا اليوم في هذا اللقاء المبارك بكلمات عنونا لها الفهم فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا غير مأزور ولا مأبور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا المكان الطيب وفي هذه المحافظة الحبيبة إلى قلبي محافظة الجهراء في دولة الكويت العامرة أسأله سبحانه كما جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله الفهم هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة المباركة والفهم عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نعمة من أعظم نعم الله على العبد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم قال الله عز وجل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 سليمان لقد اختلف نبيان كريمان في قضية مطروحة وأفتى كل نبي من هذين النبيين الكريمين في المسألة بفتوى وأصدر في المسألة حكما مختلفا عن حكم الآخر ما القضية قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه أن غنما لقوم نفشت أي اعتدت في الليل فالنفش لا يكون إلا ليلا نفشت في الليل أي اعتدت على بستان قوم آخرين وكان هذا البستان مزروعا بالعنب فلم تدع الأغنام في هذا البستان شيئا لا من الخضرة ولا من الثمر وأصبح أصحاب هذا البستان وقد تحول بستانهم إلى بقايا فتحاكموا إلى نبي الله داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام فبماذا قضى نبي الله داود قضى بالغنم كلها لأصحاب البستان وأخذ أصحاب البستان الغنم وعاد أهل الغنم يجرون كلاب الغنم خلفهم بلاشات واحدة فمروا على نبي الله سليمان فقال ما الذي حكم به بينكما نبي الله داود فلما علم قال لو كان الأمر إلي لقضيت بينكما بغير ذلك فسمع نبي الله داود ما قاله ولده النبي الكريم سليمان فقال له اجلس فقض بينهما وما أروع وأكمل وأجمل أن يجلس الوالد ليرى ولده في مجلس قضاء ليحكم بين الناس فقال داود اجلس فقض بينهما فقضى نبي الله سليمان بالغنم لأصحاب البستان لينتفعوا بأولادها وألبانها وقضى على أصحاب الغنم أن يأخذ البستان ليعيد زراعته وإعادته كما كان فإذا ما عاد البستان إلى حالته الأولى أخذ أصحاب البستان بستانهم وأخذ أصحاب الغنم أغنامهم وذلك قول الله تعالى ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكما وعلماً وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه في عهد نبي الله داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام اعتدى ذئب على طفل لامرأة فلم تجد هذه المرأة بدًّا من أن تسرق طفل أختها الصغرى فتحاكمت إلى نبي الله داود فلما رأى نبي الله داود هلع المرأة الكبرى وفزعها وبكائها وجزعها قضى بالولد لها وعادت الصغرى تبكي بكاء مرًّا لأنه ولدها في الحقيقة فتحاكمت إلى نبي الله سليمان حين مرت عليه وقال لو كان الأمر إلي لقضيت بينكما بغير ذلك فلما سمع نبي الله ذاود قال اقض بينهما فلما جلس نبي الله سليمان في مجلس القضاء قال ائتوني بسكين فقالت المرأة وهي الأم الحقيقية لماذا؟, لماذا؟ قال لأشق الولد نصفين لتأخذ كل واحدة منكما نصفه قالت لا لا هو ولدها هو ولدها فقال سليمان إذن هو ولدك فمحال أن تقبل الأم أن يذبح ولدها أو أن يشق ولدها نصفين على مرأة ومسمع منها فهي تحب له الحياة ولو كان مع أم أخرى أو مع امرأة أخرى وذلك قول الله تعالى ففهمناها سليمان تعمدت أن أبدأ بهذه الآية الكريمة وبهذا الحديث في الصحيحين لأبين لكم أيها الأفاضل أن نعمة الفهم عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم نعم الله على العبد لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا اختلطت فيه الأوراق وتبدلت فيه الحقائق وتجرأ كثير من الخلق وتقدموا وتكلموا في دين الله جل وعلا وتسمع كثيرا منهم يهرفون بما لا يعرفون فهم لا يحسنون فهم مراد الله ولا يحسنون فهم مراد رسول الله وقد يسمون الآن بأضخم الألقاب وبأعظم الأوصاف كالمحللين والاستراتيجيين والصحفيين والأدباء والكتاب والمفكرين إلى غير ذلك أنا لا أنكر على أحد أن يحلل ولا أنكر على أحد أن يتكلم لكن أنكر على أي أحد يتكلم في دين الله بغير علم وبغير فهم دقيق ووعي عميق لمراد الله جل وعلا ولمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت بصفة عامة وفي أوقات النوازل التي تمر بها أمتنا الآن بصفة خاصة ليس من حق أي أحد أن يتكلم بهواه وأن يتكلم بما يراه وأن يتكلم بفهمه هو وإنما واجب على أي أحد ينتسب إلى هذا الدين ألا يتكلم إلا بدليل ولا ينتهي العلم عند الدليل ولو كان الدليل صحيحا في كتاب في سنة نبينا ولو كان الدليل صريحا في قرآن ربنا بل لا بد من فهم الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة إذ أن من أخطر التحديات التي تواجه أمتنا الآن عدم تحقيق المناطات العامة والخاصة للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وبين حركة الواقع المتجددة المتغيرة فقد يتجرأ الآن مسلم لا يحفظ شيئا من كتاب الله ولا يحفظ شيئا من كلام رسول الله ولا يفرق بين الدليل ومرتبته ومناطه ولا يحسن أن يفرق بين مجمل ومبين وعام وخاص وناسخ ومنسوخ إلى غير ذلك من الأصول الكبيرة وقد يتجرأ على الحديث في قضية من قضايا الأمة أو في نازلة من نوازل الأمة أو حتى في قضية التكفير أو التفسيق أو التبديع وهذه شنشنة خطيرة ومزلة عظيمة ولا يجوز البتة لمسلم بحال أن يتكلم في دين الكبير المتعال إلا إن فهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنثلة في هذا الباب عظيمة ويزداد الأمر خطرا إذا علمنا أن دلالة النصوص نوعان وأرجو أن تنتبه معي فإن المحاضرة منهجية ومن الأهمية بمكان قال شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله دلالة النصوص نوعان دلالة حقيقية ودلالة إضافية دلالة حقيقية ودلالة إضافية أما الدلالة الحقيقية فهي التابعة لقصد المتكلم فأنا إن كلمت أعلم قصدي وأنت إن كلمت تعرف قصدك من كلامك فهذه الدلالة لا تتغير إنما هي دلالة حقيقية لأنها تابعة لقصد المتكلم أيًا كان مستواه العلمي أو الفكري أما الدلالة الثانية فهي الدلالة الإضافية وهي التابعة للمستمع قال وهذه تختلف باختلاف عدد المستمعين تختلف باختلاف الخلق كل له فهمه كل له علمه كل له إدراكه فقد تتكلم في مسألة ويفهمها الحضور جميعا كل بحسب علمه وبحسب إدراكه وبحسب معرفته للغة أو للأصول أو للأدلة القرآنية والنبوية إلى غير ذلك قال جل وعلا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين فهذا الاختلاف طبيعة في البشر إذ لا يوجد اثنان على وجه الأرض قط يتفقان مع بعضهم البعض في كل شيء أبدا بل يختلفان في التفكير فضلا عن الشك فضلا عن الجوهر فضلا عن الظاهر والباطن حتى يختلفان في بصمة اليد بل يختلفان في بصمة الصوت وهذه آية من آيات الله جل وعلا جعلها الله آية للعالمين للتفكر والتدبر في طلاقة قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. أما الاختلاف المذموم في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فهذا اختلاف يختلف تماماً عن الاختلاف المذكور في الآت التي ذكرت آنفا. كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الممتع الاعتصام قال والخلاف المذكور في الآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك قال والخلاف المذكور في الآية المذموم أهله هو الخلاف في أصل الملة هو الخلاف في أصل الملة أما الخلاف في مسائل الفروع والأحكام فهذا خلاف سائغ شرعا ولا يجوز أن ينكر فيه على المخالف كما أصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه إذ يقول الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة وقد أفرطت محاضرة كاملة في هذه الرحلة المباركة بعنوان فقه الخلاف أرجو من أحبابنا وإخواننا وأولادنا أن يستمعوا إليها مرة بعد مرة والله تبارك وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه إذن دلالة النصوص نوعان دلالة حقيقية لا تختلف لأنها تابعة لقصد المتكلم ودلالة إضافية تختلف باختلاف الناس في المكان الواحد لأنها تابعة لقصد المستمع أو للمستمع بإدراكه وفهمه إلى غير ذلك من أدوات التلقي ولا شك ولا ريب أنها تختلف باختلاف أعداد المستمعين انظروا على سبيل المثال لهذه النماذج العظيمة، وسأحاول جاهدا أن أسقط هذا التأصيل الشرعي الذي أصل له الآن على الواقع، لأنني لا أحب أن أغرد بعيدا عن أرض الواقع. لقد ارتقى المنبر يوما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري. في آخر أيامه بأبي وأمي وروحي وقال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فقام أبو بكر الصديق الذي تبوأ ذروة سنان الصديقية في هذه الأمة قام أصدق رجل في الأمة بعد نبيها ويأبى الله ورسوله أن يتقدم أحد أبا بكر رضي الله عنه ولو كان عمر رضي الله عنه قام الصديق في المسجد النبوي وبكى ونظر إلى النبي على المنبر وقال فديناك بآبائنا يا رسول الله فديناك بأمهاتنا يا رسول الله فضج الناس في المسجد وتعجبوا لقول الصديق وصنيعه وقالوا عجبا لهذا الشيخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن عبد مخير بين أن يؤتيه الله من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله إلا أن الصديق رضي الله عنه فاهم أن العبد المخير هو المصطفى فقام فقال ما قال فقال النبي على رسلك أبا بك ثم بين النبي مكانة الصديق أيها الناس إن أمن الناس عليّ بصيغة أفعل التفضيل إن أمن الناس عليّ بصحبته وماله أبو بكر ما منكم من أحد إلا وكانت له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق فإن نترك مكافأته لله عز وجل إلى آخر الحديث يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وهو راوي الحديث اسمع فكان أبو بكر أفهمنا لمراد رسول الله ذلك فضل الله أتيه من يشاء مع أن الذي يجلس في المسجد ويستنكر على الصديق قوله وصنيعه هم من هم شيوخ المهاجرين وشيوخ الأنصار لكن نعمة الفهم فضل العزيز الغفار يؤتيه من يشاء وجاءوا بامرأة وضعت طفلها يوماً لسبعة لستة أشهر اتهموها بالزنا أتوا بها لعثمان رضي الله عنه لعثمان بن عفان رضي الله عنه واتهمها قومها بالزنا وهم عثمان أن يقيم عليها حد الله فقال له ابن عباس وفي رواية أخرى قال له علي وبالمناسبة أكرر عن قصد وعن عمد نحن نحب عليا ونحب ابن عباس ونحب الحسن والحسين وفاطمة ونحب آل بيت رسول الله بل ونتقرب إلى الله بحبهم وأزعم بصدق إن شاء الله أنه لا يوجد الآن على وجه الأرض في أي زمان وفي أي مكان من يحب آل بيت رسول الله كأهل السنة والجماعة أسأل الله أن يحشرنا مع نبينا وآل بيته من الموحدين في جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه هم عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يقيم الحد على هذه المرأة التي اتهمت بالزنا فقال له علي أو ابن عباس لا تعجل يا أمير المؤمنين فإني أرى المرأة في كتاب الله جل وعلا قد تضع ولدها لستة أشهر قال أين ذلك يا ابن عباس وقد قرأنا القرآن فلم نجد فيه هذا قال اقرأ قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الحمل والرضاع ثلاثون شهرا وقرأ قوله تعالى في الرضاع فقط بدون الحمل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة طيب اخصم 24 من الثلاثين يتبقى ستة أشهر قد تضع المرأة فيها ولدها يقول شيخنا ابن القيم معلقاً على هذا الجواب اسمع وهذا من أدق الفهم وألطفه وهذا من أدق الفهم وألطفه إذ لا يهتدي لهذا الفهم الدقيق بهذا الوعي العميق إلا من أراد الله عز وجل به الخير وفي مجلس الشورى من أصحاب رسول الله من شيوخ المهاجرين والأنصار يدخل عمر بن الخطاب ابن عباس رضي الله عنهما وربما استنكر ذلك بعض شيوخ الصحابة أن يدخل عمر إلى مجلسهم هذا الشاب الذي لم يبلغ السابعة عشرة من عمره لكنه فقيه القرآن وترجمان القرآن فأراد عمر بن الخطاب أن يبين لهم مكانة ابن عباس فسألهم يوماً عن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ثم التفت إلى ابن عباس إلى الصحابة وقال ما تقولون في هذه الصورة؟ يعني ماذا تفهمون منها؟ فقال شيوخ الصحابة رضي الله عنهم يأمر الله نبيه إن فتح عليه مكة؟ أن يتوب إليه وأن يستغفره، فالتفت إلى ابن عباس وقال ما تقول أنت ابن عباس قال أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين قال قل قال أقول اسمع إنه أجل أجل يعني عمر إنه أجل رسول الله أعلمه الله إياه يا إلهي أي فهم هذا وأي فقه إنه أجل رسول الله أعلمه الله إياه فقال عمر والله لا أعرف منها إلا ما قد عرفت يا ابن عباس ولا أفهم منها إلا ما قد فهمت لذلك أيها الأفاضل اتبهوا معي لهذا التأصيل المهم أرى الإمام البخارية إمام الدنيا في الحديث وأعجب لزمن النعيش فيه يتطاول الأقزام الذين لا يعرفون ورب الكعبة اسم صحيح البخاري والله لو قلت له أذكر الاسم الكامل لصحيح البخاري والله ما عرف يتطاول على هذا الإمام يجلس معي من أسبوعين فقط واحد من هؤلاء يشار إليه بالبنان في مجتمعنا بالبنان وقال يا شيخ مش هتعدوا النظر بقى في صحيح البخاري قلت له ما شاء الله طب حضرتك تعرف تقول لي صحيح البخاري ده اكتب ايه قال لي حديث طب اسمه ايه قلت له اسمه ايه قال صحيح البخاري قلت له ما اسمه ايه قال لا ما عرفش دي. أسألك هل تستطيع أن تفرق بين السند والمتن قال لا أنا مش متخصص في الباب ده الله تب تستطيع أن تذكر لي بعض القواعد والشروط التي وضعها الإمام رحمه الله تعالى لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إذن لما تهرف بما لا تعرف ولا هي موضة الطعن في الثوابت وفي الأصول وفي الأر الأركان من أجل أن يرفع هؤلاء على الأعناق والأكتاف. قلت أذكر لي أذكر لي دليلا قال بيقولوا في حديث إن الشمس كل يوم بتروح تسكن تحت العرش. إيه كلمة الفارغ ده؟ أو والله؟ قلت أعوذ بالله. إيه اللي بتنكره يا أخي؟ الشمس يا مولانا وتروح تسجد فين وتغرب فين لما الشمس وقعد قضية عقلية بحتة قلت له أما الحديث في في الصحيح مسلم وهو لا يقل عندنا مكانة عن صحيح البخاري والحديث رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت له الحديث حين سأل النبي وأصحابه أتذرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب لتسجد تحت العرش إلى آخر الحديث. والحديث صحيح في أعلى درجات الصحة، لكنه يفلسف الحديث فلسفة عقلية، ونحن لا نقلل من شأن العقل. ولا من قدر العقل ولا من قيمة العقل لكننا لا نعبد العقل من دون الله ولا نجعل من العقل طاغوتا، ولا نجعل من العقل حاكما نحكم به على صريح القرآن وصحيح السنة لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلة نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فتخذه دليلة فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلة طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل فإذا عدلت عن الطريق تعمد فاعلم بأنك ما أردت وصولا يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلة مستحيل. اقتلوا أما السجود فثابت بنص القرآن لكننا لا نعرف كيفية السجود قال الله جل وعلا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء أما كيفية السجود فلا ثم قلت له أنتم تنقضون وتناقضون منطقكم العقلي قال كيف ذلك قلت يا أخي هل تستطيع أن تحكم الآن على شيء خارج الحجرة التي نجلس فيها قال لا قلت هذا منطق عقلي قال نعم قلت بذات المنطق أحدثك وأسألك أنت لا تستطيع الآن أن تحكم العقل فيما وراء هذا الزمان الذي نحن فيه وفيما وراء هذا المكان الذي نجلس فيه بمنطق عقلي ذكرته الآن فكيف بهذا المنطق أيضا تريد أن تحكم العقل المحدود زمانا ومكانا في اللا محدود واللا معروف من ناحية الزمان أو من ناحية المكان وإنما يجب عليك فيه أن تسلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن تتلقى هذا الغيبة لأن عقلك لا يستطيع أن يحكم عليه لا من ناحية الزمان ولا من ناحية المكان ثم قلت له أتنكر هذا الضوء الذي ينبعث من المصباح قال لا قلت هل تنكر بعقلك أن وراءه تياراً كهربائياً يسري في الأسلاك لينبعث هذا الضوء في النهاية من هذا المصباح قال لا قلت لماذا مع أنك لم ترى التيار الكهربائي لم تنكره بعقلك فليس معنى أنك لا ترى بعينك وأنك لا تمسك شيئا بيدك أن هذا ليس موجودا. والأدلة على ذلك كثيرة الشاهد أيها الأفاضل أن كثيراً من الناس الآن بغير فهم لقواعد أهل العلم وأصول أهل العلم وبغير فهم دقيق لمراد الله وبغير فهم دقيق لمراد رسول الله ملأت الشبهات قلوبهم وصاروا يطعنون في الأصول والثوابت والأركان بدعوة العقل وبدعوة الفهم في الوقت الذي لا يفهمون فيه شيئا لا عن مراد الله ولا عن مراد الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه والأدلة على ذلك كثيرة وأنتم تتابعونه هذا التطاحن المرعب على شاشات الفضائيات في كثير في عشرات بل مئات من هذه القضايا التي يتجرأ الحديث فيها كثير ممن لا يفهمون مراد الله ولا مراد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه كذا الذي يقول مثلا تلت سجاير في نهار رمضان ما يفطروش لكن لو بوه خمس يفطر ولو قابلت امرأة وقلبك تعلق بها وبستها بسة واحدة بس ما فيش مشكلة لكن اتنين غلط بستين يبقى غلط ايه التهريج ده ما هذا الهراء يتكلموا في دين الله بهذه السطحية والسزاجة بدعوى العقلنة علم العليم وعقل العاقل اختلف من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف العلم قال أنا أحرزت غايته والعقل قال أنا الرحمن بيعرف فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف فأيقن العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف لا بد من العودة إلى الدليل بفهم السلف فهم الصحابة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مش بقى واحد يتفزلك ويقول لي هم رجال ونحن رجال يا عم مسكت هتحط رأسك برأس الصديق برأس عمر هذا خلل في العقل ورب الكعبة تضع رأسك برأس الصديق برأس عمر برأس عثمان برأس علي برأس ابن مسعود برأس معاذ برأس مصعب هذا خلق أما إن كنت تقصد أنهم رجال بذلوا أرواحهم وأموالهم ودماءهم لنصرة دين الكبير المتعال ونحن رجال يجب علينا أن نبذل مثل ما بذلوا فكلامك حين حينئذ على العين والرأس أما أن تدعي أنك أفهم للقرآن أفهم للقرآن أو للسنة بدعوى العصرنة وبدعوى الحداثة وبدعوى العلم وبدعوى وجود الفضائيات ووجود الانترنت وأنت الآن واقف على الحقائق والمعارف والعلوم ما لم يتوفر منه لكثير من أصحاب رسول الله فتزعم بذلك أنك أعلم من هؤلاء هذا خلل وهذا تجاوز للفهم الدقيق وانحراف عن الوعي العميق قال عبد الله بن مسعود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 وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم واتبعوهم على آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم زكاهم ربنا وعدلهم نبينا صلى الله عليه وسلم ولا تسع الوقت لسرد الأدلة على هذا الشاهد يترجم إمامنا إمام الدنيا في الحديث بابين في كتاب العلم من أفقه تراجم الإمام البخاري في الصحيح كله يترجم باب بعنوان باب العلم قبل القول والعمل باب العلم قبل القول والعمل ويصدر الباب بقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قلت أمر الله نبيه القول للحافظ ابن حجر قال الحافظ أمر الله نبيه في هذه الآت بأمرين بالعلم والعمل بالعلم في قوله فاعلم وبالعمل في قوله واستغفر وقدم الله العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل إذا بداية ليس من حق مسلم يخشى الله أن يتكلم في دين الله إلا بعلم وليس من حق مسلم أن يتحرك على الواقع أو على الأرض لدين الله إلا بعلم طيب العلم وحده يكفي لا لا يكفي إذا ماذا تريد بعد ذلك يترجم الإمام البخاري بابا آخر وهو الشاهد باب الفهم في العلم ما أروعها وأفقها من ترجمة باب الفهم في العلم انتبه حبيبي في الله باب الفهم في العلم الدليل ولو كان صريحا في كتاب ربنا وصحيحا في سنة نبينا ليس منتهى العلم بل لابد من فهم العلم لابد من فهم الدليل ومراتب الدليل وتحقيق مناطات الدليل لا يجوز أن تستشهد بدليل عام لمناط خاص ولا يجوز أن تستدل بدليل خاص لمناط عام ستفسد وستضر وأنت تريد النفع قد تكون متحمسًا لدين الله وأنا لا أقلل من شأن حماسك قد تكون مخلصًا أخلص مني لله وأنا لا أقلل من قدر إخلاصك لكن الحماس والإخلاص وحدهما لا يكفيان أقولها لله لكن الحماس والإخلاص وحدهما لا يكفيان بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع بفهم دقيق ووعي عميق لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله إن سوء الفهم عن الله ورسوله خل بالك إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا أول تاني تبعيوا للموضوع تئيلة إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا وكررها مرة ثالثة لأنه كلام يكتب بماء العيون الخاشعة وهذا الماء عندي أغلى من الذهب إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثة. وسأبين الآن بالدليل عظمة هذه الكلمات ودقتها ويقول أيضا وهل أوقع القدرية القدرية النفاه، والقدرية الجبرية الذين أساءوا فهم القدر وهو ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان العبد إلا به فمنهم من أنكر القدر ومنهم من احتج بالقدر على ترك العمل أو فعل الذنوب فهم عقيم مقلوب يقول وهل أوقع القدرية والمرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان وقالوا الإيمان قول باللسان وبالقلب وفقط وهل أوقع القدرية والمرجأة والخوارج الذين كفروا بالكبيرة والمعتزلة الذين جعلوا مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين لم يحكموا عليه بإيمان ولم يحكموا عليه بكفر وهل أوقع القدرية والمرجأة والخوارج والمعتزلة وسائر طوائف في أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله من يرد الله به خيرا يفقه في الدين رواه البخاري وغيره من حديث معاويا رضي الله عنه يعني من لم يتفقه في الدين ما أراد به رب العالمين خيرا من لم يتفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا لقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين تنبروا معي دقة كلمات الشيخين ابن القيم فلقد كفر الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا إلهي أي عقل وأي فهم للأدلة يكفر علي بن أبي طالب الذي شهد له رسول الله بالجنة بل وقال له صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية سهل بن سعد لا أطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وأعطى الراية عليا رضي الله عنه وقال له النبي كما في الصحيحين أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدك بل وقال صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه ومع ذلك يكفر علي خلي بالك يا شباب ليه سوء الفهم كفر الخوارج عليا وأرسل إليهم علي رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن وفقيها الكتاب والسنة ابن عباس رضي الله عنهما وكان شابا في ريعان شبابه وكان يحبونه ويجلونه فقال لهم ابن عباس ما الذي تنقمون على ابن عم رسول الله قالوا ننقم عليه ثلاثاً حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، وبذلك يكون علي قد كفر. انظروا إلى كيفية الاستشهاد بالأدلة، كما ذكرت، طرأ رجلا جالسا الليل يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، وجالس على المقهى وتقترب تقول صلي، يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكفر عليا لأنه حكم الرجال في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله هذا حق يراد به باطل كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه وقال ابن عباس في الثانية قالوا قاتل أقواما ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم فلئن كانوا كفارا فقد حلت له نساؤه نساؤهم وأموالهم ولئن كانوا مسلمين فقد حرم عليه قتالهم هذه شبهة خطيرة قال والثالثة قالوا تنازل عن صفة أمير المؤمنين في قضية التحكيم فإن لم يكن علي أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين والكرت الأحمر بر الملعب فقال ابن عباس رضي الله عنهما أرأيتم لو أجبتكم بآية من كتاب الله محكمة وبحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أترجعون قالوا اللهم نعم قال الأولى كنت قد وعدت إخواني بالأمس أن أفصل هذا الليلة قال الأولى تقولون بأنه حكم الرجال في دين الله تعالى والله يقول إن الحكم إلا لله دلوني أنتم أتحكيم الرجال في أرنب أرنب ثمنه ربع درهم أولى ربع درهم أولى أم تحكيم الرجال للإصلاح بين المسلمين أولى قالوا اللهم إن تحكيم الرجال للإصلاح بين المسلمين أولى من تحكيم في أرنب ثمن ربع درهم قال فإن الله قد حكم الرجال في كتابه في أرنب تمن ربع دره قالوا من أين لك هذا ابن عباس قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء, فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم الله جل جلاله يحكم الرجال بنص القرآن في أرنب 8 ربع درهم أتحكيمهم للإصلاح بين الناس أولى أم في هذا الأرنب أولى قالوا اللهم إن تحكيمهم للإصلاح بين الناس أولى قال أزيدكم أتحكيم الرجال للإصلاح أولى أم تحكيم الرجال بنص القرآن للإصلاح بين رجل ومرأته أولى قالوا اللهم إن الأولى أولى قال فإن الله تعالى قل فابعثوا حكما من أهله وحكماً من أهلها إن يريد إصلاحه يوفق الله بينهما ثم نظر إليهم بعدما بهتوا وقال أخرجت من هذه قالوا اللهم نعم ببساطة كذا ده من خمس دقايق كانوا يكفروا عليا خلي بالك عشان تعرف المسألة في غير الخطورة عشان تعرف أنه لا بد أن تراجع العلماء الربانيين وأن تراجع الدعاة الصادقين قبل أن تصدر حكما بالتكفير أو التفسيق أو التبديع أو قبل أن تتكلم في نازلة تمر بها أمتنا الآن فمن إخواننا من يهزأ ويسخر بإخواننا ومنهم من يثني ويمجد ويرفعهم فوق مستوى البشرية إلى غير ذلك من التناقضات المروعة والحديث في النوازل التي تمر بأمتنا بغير تأصيل شرعي للمسائل من كتاب الله ومن كلام رسول الله وكأن الكلام في النوازل أصبح حكرا على المحللين والاستراتيجيين والعسكريين والواجب والأصل ألا يتكلم في هذه النوازل إلا الربانيون قالوا الثانية قال تقولون بأنه قاتل أقواما ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم فلئن كانوا مسلمين فقد حلت له أموالهم ولئن كانوا كفارا فقد حرم عليه قتالهم دلوني أكنتم تريدون أن يسبي علي أمه وأمكم أم المؤمنين عائشة وأن يأخذ أموالها غنيمة إن قلتم نعم فقد كفرتم لأنها أمنا بنص القرآن فإن كذبوا هذا النسب فقد كذبوا القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قالوا اللهم لا لا ما كناش أخدم بلنا من القضية دي كناش عارفين إنها أمنا أخرجت من هذه قالوا اللهم نعم تبتلتها قالوا تنازل عن صفة أمير المؤمنين فإلا لم يكن أميرا للمؤمنين فوأمير للكافرين قال دلوني أكان علي أفضل من رسول الله حين تنازل يوم الحديبية عن صفة النبوة والرسالة والحديث في الصحيحين وقد ذكرت بالتفصيل أمس قصة الحديبية مع إسقاطها على واقع إخواننا في غزة وحين قال النبي لعلي نفسه كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال أكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قاض عليه محمد رسول الله قريشا إلى آخره فاعترض سهيل بن عم رسول قريش وقال لا أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي. ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون لا والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي عليه اكتب يا علي باسمك اللهم فكتب باسمك اللهم فقال هذا ما قاضى عليه محمد الرسول الله فاعترض سهيل بن عمرو وقال لا والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله فقال النبي لعلي يا علي أمح رسول الله امسح دي قال لا والله والله لا أمحوك أبدا في غير رواية الصحيحين والرواية في السنداء ضعف من باب الأمان العلمية قال النبي لعلي أمحها يا علي لعلك تضطر لمثلها يوما فاضطر علي في قضية التحكيم أن يمحو صفة أمير المؤمنين ثم التفت ابن عباس إليهم وقال أخرجت من هذه قالوا اللهم نعم انظروا إلى سوء الفهم عن الله ورسوله وإلى النتائج الخطيرة التي تترتب عليه قد يقتل من لا يجوز قتله ويقتل باسم الدين ويقتل باسم الإسلام لقد قتل عثمان بن عثان باسم الدين وباسم الإسلام ومن أجل الله تعالى هكذا ردد قتلة عثمان طعن عثمان رضي الله عنه وهو يقول قتلت طعنت عثمان تسعة طعنات ستة طعنات لما كان في نفسي عليه وثلاث طعنات لله تعالى ولو صدق الأفاك الكذاب وهم منافقون مجرمون وأنا أدين لله بأنه ما شارك في قتل عثمان صحابي واحد ولو بكلمة أدين لله بهذا لكنها عصابة من المنافقين والمجرمين كما قال شيخ الإسلام وغيره لو صدق هذا الأفاكل قال طعنت عثمان تسع طعنات لما كان في نفسه عليه إنما ثلاث طعنات لله وستة لما في نفسه عليه لا لو صدق لقال تسع طعنات لما كان في نفسه عليه من عثمان من حقد دفين يحمله على القيادة المسلمة على أمير المؤمنين الحي الكريم الذي كانت تستحي منه الملائكة فننصح شبابنا الآن لله والله لله لا تتكلم كلمة ولا تخطو على الطريق العملي لدين الله خطوة إلا بفهم دقيق ووعي عميق ومراجعة خالصة صادقة للعلماء الربانيين ولو أفتاك العالم بفتوى في نازلة من النوازل وكانت الفتوى تختلف مع رؤيتك أنت أو مع ما تهواه أو مع ما يتفق مع حماسك وإخلاصك إن لم تجد الفتوى متفقة مع هذا فإياك إياك أن تتهم العالم بأنه باع القضية لك خلاصة باع القضية هذا منتظر وزارة وزارة إيه؟ دين. هذا دين ليس من حقي أبدا أن أقلله من قدر إخلاصك لدين الله وليس من حقك أبدا أن تتهمني بأنني أقول لدنيا أو لهوى أو لمال أو لوظيفة لا حال أن ترى عالما من علماءنا أفن عمره في الدعوة والعلم والبلاغ يبيع دينه بهذا الرخص أصلي الله نثبتنا على الحق حتى نلقاه وقد أخذ الله العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوا الحق وأن لا يكتموه روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فقال الرجل لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا ما دمت تقدر على الماء أفتوه بدليل صحيح كما أقول بدليل صحيح مئة في المئة خلي بالك يا شباب والدليل صحيح إذا وجد الماء بطل التيمم والماء موجود فاغتسل فمات فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال والعي هو الجاهل مع أنهم أفتوه بدليل صحيح ومع ذلك أدعو عليهم النبي قتلوه قتلهم الله ويتهمهم بالجهل والدليل صحيح نعم ليه لأنهم لم يحققوا مناط الدليل فهم أفتوه بدليل عام وأسقطوا الدليل العام على مناط خاص فقتلوا الرجل فلا يجوز أبدا أن تستشهد بدليل عام لمناط خاص أو أن تستشهد بدليل خاص لمناط عام وهذه الأصول الكبار يعرفها العلماء وليس من حق أي أحد أن يتكلم فيها وأختم بهذه النازلة الأخيرة التي تحياها أمتنا الآن من ضعف وهوان لليهود ودماء مسفوحة وأشلاء ممزقة في غزة وقتل لمئات الأطفال وسمعنا في هذه الأزمة كلاما كثيرا جدا عبر الفضائيات والمنتديات والمجالس والجرائد والمجلات وغيرها. لكن الذي كاد أن يخلع قلبي أنني سمعت كثيرا من الناس يتهمون الله بالظلم. ويعترضون على الله جل وعلا كيف لهذه الدماء أن تسفح بهذه الصورة وكيف لهذه الأشلاي أن تمزق لماذا لا ينتقم من اليهود ولماذا لا ينصر هؤلاء المستضعفين ولماذا لماذا طرح لأسئلة مريرة وتساؤلات خطيرة فأردت فقط أن أبين الفهم الدقيق والوعي العميق في دقائق معدودات فأقول أيها الأفاضل لابد أن تعي الأمة أن لله سنناً ربانية كونية لا تتبدل تلك السنن ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل أحداً من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة وما وقع للأمة من هزيمة وما وقع للأمة من هوان وضعف وما وقع للأعداء من انتصار في الظاهر فإنما وقع وفق هذه السنن الكونية التي لا تتغير لقد هزم الصحابة في أحد وأنا لا أريد أن أزين اللفظة أو أن أجملها نعم فشل الصحابة في أحد بنص القرآن بنص القرآن الكريم قال تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الآيات فشل الصحابة بنص القرآن وهزمه ليه؟ لأنهم خالفوا أمرا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف قد خالفت الأمة كلها الآن جل أوامر الله ورسوله إلا من رحم الله من أفراد نحارب الله بالربا بالتبرج بالكذب بالخيانة بنقض العهود بعدم الوفاء بعدم العمل بنفاق عملي خطير في هوة مرعبة بين أقوالنا وأفعالنا إلى غير ذلك من الأمراض الخطيرة ومع ذلك كأننا نريد أن نلزم ربنا جل وتعالى أن ينصرنا مع تقصيرنا وتفريطنا هزم الصحابة وهم أشرف الخلق بعد الأنبياء والرسل وقائد المعركة رسول الله وأعداؤهم المشركون ومع ذلك فشلوا وهزموا وتعرض النبي للقتل بل ودخلت حلقة المغفر في وجنتي الشريفتين وكسرت رباعيته وألقى بعض الصحابة السلاحة واستسلموا للموت وكأن الرسول قد مات بالفعل حتى مر عليهم أنا بن النظر وحديثون في الصحيحين وقال لما ألقيتم السلاح قال قتل رسول الله فما نصنع بالحياة بعده قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله إلى هذا الحد من هذا الواقع نعم ومع ذلك لما غضب بعض الصحابة وقالوا كيف نهزم وعدونا المشركون وقائدنا رسول الله نزل القرآن لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقد ذكرت مرارا أن أحد هؤلاء استطاع بجرأة أن يعبر عن هذا الواقع الذي يحمله في كثير من الناس في قلوبهم فاستوقفني في مطار من المطارات وقال لي استنى شيخ محمد ما صدقت لإيتك قال لي عني سؤال تفضل قال لي ربنا ظالم <تصفيق> أقسم بالله بهذا الألف فقلت أعوذ بالله أعوذ بالله بتقول لي قال لي بقولك ربنا ظالم قلت ليه قال لي هو مش شايف الدماء اللي عمله تسفك دي. والاشلاء اللي بتمزق في فلسطين ما فيش واحد فيكم مستجاب الدعوة كل يوم بتدعو في الفجر والمغرب فيش حد مستجاب الدعوة شوفها خطيرة شوفها خطيرة وكثير كثير في الأمة يرددوا هذه الكلمات بلسان المقال أو بلسان الحال تقول حضرتك شغال في المكان الفلاني ظاهر طبعا اللي لي أيوة تقول لو أن الشركة الفلانية شركة بترول فلانية في آخر السنة صرفت مكافأة لكل الموظفين وما صرفتش لحضرتك مكافأة تزعل قال لي لا ما زعلش وازعل ليه تقول له ليه ما تزعلش قال لي وانا شغال في الشركة عشان تصرف لي مكافأة قلت له انت مش شغال لربنا عشان ربنا ينصرك وهذا ما ينفعش وتقول له قال الله قال الرسول تقول له انت شغل لربنا اسألك بقى أم وقف كده قال ليه صحيح والله قلت له طيب أنت صدقتني في السؤال أصدقني في الجواب هل صليت الفجر اليوم قال لي لا قلت له بنبارح أمس قال لي لا قلت له بتحفظ على الصلاة الخمس في جماعة قال لي لا قلت له أموالك فيها ربة قال لي آه من اللي عرفك؟ قلت له زوجتك محجبة قال لي لا قلت له بناتك متبرجات بيروحوا الجمعة كل يوم الصبح بالبنطلون الضيق والبضي اللي لي انت شفتوهم كمان قلت له لا والله ما شفتوهم قلت له أنا بسأل حضرتك احنا نستحق النصرة قال لي لا والله اين امتثال الامر اين اجتناب النهي؟ اين الوقوف عند الحد وفرثنا وضيعنا ثم نتهم ربنا جل وتعالى بالظلم حتى في قضية الدعاء لم نحسن أن نفهمها على مراد الله ومراد رسوله قال جل وعلا وأختم بها وإلا في الموضوع طويل جليل قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات وَالْأَرْضِ خَلِّ بالك عد معايا كده الدعاء بلفظ ربنا خمس مرات ربنا ما خَلَقْتَ هذا بَاطِلًا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تُدْخِلِ النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمن بربكم فأمن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد انتبه فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل ولم يقل دعوة داع فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل اشتغل امتثل الأمر حول الإسلام في حياتك إلى واقع حول الإسلام في بيتك إلى منهج حياة نريد للأمة أن تشهد للإسلام شهادة عملية وأن يخرج كثير من أفرادها من حالة النفاق العملي الخطير نرى هوة سحيقة بين أقوالنا وأعمالنا وأفعالنا وأحوالنا هذا هو نفاق العمل نرى كذباً في الحديث خيانةً للأمانة غدراً للعهود إلى غير ذلك من أصول النفاق العملي فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل فأعظم خدمة نقدمها اليوم للدين أيها الأفاضل أن نشهد للدين شهادة عملية على أرض الواقع بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده وامتثال أمر النبي واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده واتباع سنته والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه وتحويل سيرته في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة فقد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية والأخلاق لكن هذا المنهج سيظل حبرا على الورق ما لم تحوله الأمة ابتداء في حياتها إلى واقع ثم يجب عليها أن تنقل هذا النور إلى من يعيشون في الظلام في هذه البشرية التي تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد وتئن من الألم نعم الله الله في الفهم الدقيق والوعي العميق وإذا أردت أن تحصل نعمة الفهم فاعلم بأنها فضل الله يؤتيه من يشاء فاضرع إليه أن يفهمك ولا تغفل عن دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني ثم جالس العلماء الربانيين فهذه الخطوة من أعظم أسباب تحصيل الفهم الدقيق والوعي العميق قال الشاطبي في كتابه الماتع الممتع الموافقات قال أنفع الطرق لتحصيل العلم الصحيح طريقان الأول المشافهة بمعنى أن يجلس الطالب بينادي شيخه ومعلمه، فإن الله تعالى يفتح عليه بينادي شيخه بما لا يفتح به عليه دونه. والطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحاتهم. ثم قال كان العلم قديما في صدور الرجال، ثم انتقل من صدور الرجال إلى بطون الكتب. وصارت مفاتحه بأيد الرجال أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفهمنا يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلة وألهمنا الرشد يا أرحم الراحمين وجنبنا الزيغ والزلل ورد الأمة إلى القرآن والسنة وفق لات أمور الأمة لكل ما تحبه وترضاه وارزقنا وإياهم الحق ودلنا عليه يا أرحم الراحمين واجعل الكويت أمناً أماناً سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين اللهم لا تحرم هذا البلد الكريم من نعمة الأمن والأمان ومن نعمة الرخاء والاستقرار اللهم احفظ على أهل هذا البلد نعمهم وأعنا وإياهم على شكرك وذكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين ولا أنسى في آخر ليلة أن أتقدم بخالص الشكر لإخواننا الأفاضل في وزارة الأوقاف الكويتية التي هيأت لي هذه اللقاءات الكريمة التي سعدت فيها بالنظر إلى وجوه أحبابي وإخواني وما كان في هذه الرحلة كلها من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان وهذا وارد فمني ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أكون جسراً تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com